صفتها كذا وكذا لا مانع لدي أن تعطيني بضاعة أقل من البضاعة التي اشتريت منك وأتناجل لك عن الباقي أعطني بضاعة من نوع ردي أو من نوع وسط لأن أي بضاعة تعطيني سيأخذها الغرماء وأنت وأنت صاحب معروف علي فما أريد ان استوفي حقي منك البضاعة التي اشتريتها منك بمعدل مئة ألف الآن أعطني نوع البضاعة لكن مما يقابل تقريبا خمسين ألف وخمسين ألف تنازل عنها هل يملك؟ لا لأن هذا عين ماله فلا يملك التنازل عنه ولا قبض المسلم فيه دون صفته هو قد اشترى سلم اشترى قمح قبل الحجر عليه صفته كذا وصفته كذا موصوب صفات جيدة حجر عليه حان وقت تسديد القمح قال لصاحب القمح أنا اشترت عليك والمواصفات التي بيني وبينك أنه القمح من النوع الجيد الآن ما دام حالي كذا محجور علي ولن أستفيد من مالي مالي سيأخذه الغرماء لا مانع لدي أن تعطيني دون صفة القمح المشترط عليك اعطني القمح ولو ردي او متوسط اوفر لك بدل ما تشتري القمح مثلا الصاع باربعه اشتر لي قمح الصاع بريالين يكفي وانا اقبله هل يملك لا لانه بهذا الفعل تنازل عن شيء تعلق به حق للغرماء فلا يملك متى يملك هذا قال باذن من الغرماء اذا قال للغرماء مثلا انا اطالب اخي بقيمه مبيع عشره الاف واحب ان اتنازل عنه تسمحون قالوا نعم ما دام اخوك وصاحب معروف عليك ورغبت ان تتنازل فلا مانع لدينا يقول للغرمى مثلا أنا أجرت داري هذه بعشرة آلاف والمستأجر هذا أعرف حاله أنه فقير ومتفرغ لطلب العلم وليس عنده مال فأنا أحب أن أحسن إليه إن رضيتم فجزاكم الله خيرا قالوا نعم ما دام هذا هدفك ما دام دمت تريد أن تتنازل عنه لكونه متفرغ لطلب العلم وكونه في حاجة وكونه رجل صالح فنعنه معك نتنازل صح او قال مثلا هذا اشتريت منه قمح على انه يسلمني اياه في شهر جماد الثانية العام الماضي وقد حل الاجل الان هو الان يريد ان يسلمني وأنا مشترط علي قمح جيد والقمح الجيد تعرفونه في السوق الصاع بأربعة ريالات وهذا فوق السعر المعتاد ألا ترون اني أتنازل عن بعض الشيء وقول له اشتر لي قمح الصاع بريالين يكفيني والرجل خسران وكذا وكذا إلى اخره وذكر من المبررات قالوا لا مانع لدينا ما دام أن الرجل في خساره ولا يجد القمح الجيد إلا غالي وتشق عليها القيمة فلا مانع لدينا أن تتنازل عن بعض المواصفات في هذه الأحوال إذا وافق الغرمى صح أما أن يتنازل بدون موافقة الغرمى فلا يملك لأن حقوق الغرماء تعلقت بماله كله نعم وإن ادعى مالا له به شاهد حلف وثبت المال وتعلقت حقوقهم به نعم وإنك للم يكن للغرماء أن يحلفوا لأن دعواهم لهذا المال غير مسموعة فلا يثبت بايمانهم كالأجانب وإن ادعى مالا له به شاهد حلف المدين قال عند فلان لي مئة ألف لو أعطاني إياها كثيرا من ديوني فأقام دعواه عند القاضي انه طالب فلان بمئة ألف فيقول القاضي هل عندك بينة يقول نعم عندي شاهد واحد حاضر عندنا فلان إن كان ما نسي فطلب القاضي الشاهد وقال نعم أشهد بالله بأن لفلان هذا الحاضر المدين له على هذا الرجل الحاضر مئة ألف سلمها إياه وأنا عنده أو قيمة مبيع صفته كذا وكذا أو نحو ذلك ذكر الصفة قبلت شهادة الشاهد قال القاضي للمدعي أحضر شاهد ثاني او احضر امراتين مع هذا الشاهد قال ما عندي احد انا وثقت بالرجل وما اشد عليه الا هذا كان حاضر صدفه والا حتى ما قصدت ان اشهده لكن مر ونحن نسلم المال او نتبايع او كذا والا انا ثقتي به كبيره وما كنت اظن انه ينكر دورنا شاهد ما عندي يقول القاضي للمدعي تحلف بان عنده لك كذا وكذا فنكتفي بشاهد ويمين حلف يلزم الرجل بسداد المبلغ ويكون هذا المبلغ لسداد الديون تعلقت به حقوق الغرماء هذه صورة الصورة الثانية تورع المدعي من اليمين قال ما أحلف ولا عندي إلا شاهد واحد تحكمون لي به وإلا ما أحلف لاني ما أحب أحلف حتى وإن كنت متيقن لكني أتورع في اليمين ما أحلف فهل يلزمه الغرماء ان يحلف يقول له احلف وخذ حقك وسددنا هل يلزمونه لا هل يستطيع الغرماء ان يحلفوا او بعضهم لا شدريهم ويحلفون لحقهم وانما يحلفون لحقي غيرهم فما يلزمونهم هم لا يقبل يمينهم ولا يلزمونه باليمين إن توقف عن اليمين فلا يلزم وإن حلف وأخذ المال سدد به الغرماء وإن توقف عن اليمين فلا يلزم وان توقف عن اليمين فلا يلزم الغرماء ولا يجوز ان يحلف, أن يحلف الغرماء لانهم يحلفون على حق لغيرهم ما علاقتهم وما صفتهم والمرء قد يتوقف في اليمين تورعا وان كان عنده يقين ان حقه ثابت وللسلف رحمه الله عليهم في مثل هذه المساله مذهبان عمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله ان في يدي عصا يشير بالعصا يقول الشيء الثابت الذي انت متيقنه لا تتوقف فهو يحلف من دون ان يحلف بان في يده عصا ومعه بيده العصا وهو على المنبر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين فابى ان يحلف واعطى الحق الذي عليه مطالب بشيء توجهت عليه اليمين فقال ما احلف قيل له احلف تبرا قال لا احلف لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان اعط المال ولا يهمني ولا احلف وهو واثق من صدق نفسه رضي الله عنه لكن يقول اخشى ان يوافق شيء في قدر الله جل وعلا قدره علي ثم يتحدث الناس يقول بيمين عثمان مثلا قد يكون قدر الله علي مثلا مصيبة من المصائب فيقال ايه حلف أثمان أمس يمكننا يمين مشبوهه يمين مهم صحيحه فجاءه ما جاءه يقول لا أعطي المال ولا احلف فالمرء إذا تورع عن اليمين فلا حرج عليه وإن حلف اليمين التي يثق فيها بصدق نفسه فلا حرج عليه والحمد لله نعم وانك لم يكن للغرماء ان يحلفوا لان دعواهم لهذا المال غير مسموعه فلا يثبت بايمانهم كالأجانب ولانهم لو حلفوا لحلفوا على اثبات مال لغيرهم ولا يحلف المسلم على اثبات مال لغيره نعم وكذلك الحكم في غرماء الميت إذا لم يحلف الوارث لم يحلفوا لما ذكرناه كذلك غرماء الميت يعني الذين لهم ديون على الميت الميت مات ووجد شاهد بالحق الذي عليه وهو مدين فهل يحلف الغرماء بأن حق الميت ثابت على هذا الرجل لا من الذي يحلف الوارث لأن الوارث يقوم مقام الميت فيحلف فإن رفض الوارث اليمين قال لا انا ما احلف ما ادري وانما هذا عندنا شاهد بحق مورثنا ولا نحلف عليه فلا يثبت بشاهد واحد ولا يثبت بشاهد ويمين من الغرماء وانما يثبت المال بشاهد ويمين المدعي او وارثه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل أنا متزوج من ثلاث نساء وطلبت مني الثانية أن أطلق الثالثة فهل أفعل؟ أولا يحرم على المرأة أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا يجوز للرجل أن يستجيب لمرأة من نساءه بأن يطلق واحدة من نساءه لأن أصل الطلب محرم هي إن طاب لها المقام فتقيم مع ذراتها وإلا تطلب الطلاق لنفسها إن رغبت إن كانت لا تستطيع البقاء فتطلب الطلاق لنفسها وهو يحرم عليها إلا من ضرورة لأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق نفسها من غير ما بأس لقوله صلى الله عليه وسلم أي امراه سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة أما إذا كانت لا تطيقه بغضا فنعم فلا بأس عليها ويحرم عليها أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها يقول هل يجوز بيع كيل أرز بضعفه من البر يجوز إذا كان يدا بيت تبيع أرز مثلا ببر متفاضل لكن بشرط القبض في المجلس لأنهما صنفان يختلفان مثل ما تبيع بر بشعير أرز بذره أرز بتمر التفاضل لا بأس به لكن يلزم أن يكون القبض في المجلس أما إذا كان أرز بأرز فلا بد أن يكون متساويًا وأن يكون القبض في المجلس حتى لو كان أحدهما طيب والآخر ردي ما يجوز التفاضل في الجنس الواحد ويجوز التفاضل بين الجنسين بشرط القبض في المجلس. يقول: كنت مسافرا وأدركت الجماعة يصلون العصر، وأنا ما صليت الظهر. هل السواب أن أدخل معهم بنية الظهر أم اصلي الظهر منفردا؟ يقول دخلت والجماعة يصلون العصر وأنا مسافر ما صليت الظهر فهل أدخل معهم بنية الظهر أم اصلي الظهر أولا ثم أدخل معهم بنية العصر أقول ب... بالقولين قال بعض العلماء رحمهم الله فلو دخلت معهم ما دام أن صلاة الظهر وصلاة العصر يتفقان في الأفعال والاختلاف بينهما فيجوز أن تدخل معهم بنية صلاة الظهر وإن كانوا يصلون العصر ثم تصلي العصر بعد هذا وتتم الصلاة التي تدخل معهم فيها لأنك اتممت بمقيم ثم إذا تصلي العصر قصرا لأنك مسافر ما دمت على سفرك ولم تقل. لم تصل محل إقامتك ويرى بعضهم أن اختلاف نية الإمام والماموم ما يجوز فيقول تصل الظهر أولا ثم تدخل معهم بنية صلاة العصر ولك إذا صليت الظهر وحدك أو مع رفقتك أن تصليها ركعتين ما دمت مسافر ثم إذا دخلت مع الإمام في صلاة العصر فتتمها أربعا ولو لم تدرك منها إلا ركعة أو أقل من ذلك فتتمها أربعا لأن من اتم بمقيم لزمه أن يتم مثله يقول المرأة التي ذكرتها بعد قبل قليل ورفضت الزواج والنبي صلى الله عليه وسلم نها عن التبتل كيف الجمع لا اشكال المرأة النبي صلى الله عليه وسلم نها عن التبتل وامر الرجال والنساء بالتزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء وقال صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فالزواج مأمور به لكن المرء بنفسه إذا عرف من نفسه عدم القدرة على الوفاء والالتزام ما يمنع من ترك الزواج هنا نأمر مثلا من يستطيع من يؤدي الحقوق من يقدر على ذلك لكن الرجل إذا قال مثلا أنا منشغل بطلب العلم ولا أجد فرصة أن اؤدي حق الزوجة أريد أن أستمر في طلب العلم نقول لا حرج عليك قال مثلا أنا كثير الأسفار ولا أستطيع البقاء في مكان واحد والزوجة يشق عليها أن تسافر معي دائما وابدا فأنا أترك الزواج نقول لا حرج عليك ما فيش كان ما يؤمر فالمرأة مثلا قالت أنا ضعيفة وعندي كذا من الآثار من الأمراض من العيوب من الوسوسة من كذا ما يستطيع القيام بحق الزوج لا أقبل الزواج ما نقول تأثمين بها أترك الزواج لا الرجل إذا ذكر أو المرأة إذا ذكرت مبرر لترك الزواج فلا بأس عليهما ما هي المنة المنة يعني يكون عنده يكون يمن عليه بعض الرجال بشيء ما يعني يقول مثلا أنا إذا استقرضت من هذا الرجل كل ما قبلني يقول أنا اقرضتك قبل خمس سنوات أنا اقرضتك قبل سنتين تذكر القرض الذي أعطيتك تذكر كذا يقول ما أريدنا هذه المنة يتمنن علي أنا أعطيتك أنا فعلت كذا معك أنا نفعتك بكذا إلى آخره يقول لا ما أريد هذا يقول الكتابي والمشرك والوثني هل يجوز لنا أن نأكل ذبيحتهم ونتزود من نسائهم لا نأكل ذبيحة الكتابي اليهودي والنصراني إذا ذبحها ذبحا صحيحا ويجوز عند الضرورة والحاجة التزوج باليهودية والنصرانية إذا رأى المسلم الضرورة في هذا ولا يستطيع أن يتزوج مسلمة أو ما يجد ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام فله أن يتزوج كتابيه وعمر رضي الله عنه كان يضرب من تزوج يهودية نصرانيه فيقال له أحرام هو فيقول لا لكن لما يترتب عليه أما المشرك والوثني فلا نأكل لبيحته ولا نتزوج من نسائهم بحال من الأحوال يقول هل يمكن أن أنوي بركعتين بعض الوضوء بنية الوضوء وتحية المسجد وسنة ركعتي الفجر ويكون النية لهذه الثلاث نعم يجوز أن ينوي بالركعتين عددا من الأمور التي تسوق فمثلا توضى لصلاة الفجر ودخل المسجد بعد الأذان فله أن ينوي بهذه السنة الركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفجر يجوز هذا يقولها للعذكار التي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء. الله أكبر الله أكبر